بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم انذير العزيز الرحيم لتنذر قوما مما انذر آباء فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون يا آخرين فالآيات الكريمة سبق اخواني امكننا ان رب العزه سبحانه وصف القران بثلاثه اوصاف هنا الوصف الاول وصفه بالحكمه والقرآن الحكيم والوصف الثاني بالصراط المستقيم من اراد الاستقامه فعليه بهذا الصراب الذي جاء به القران فكل الطرق سائهة ما تؤدي الى الهلال والضياع والخسارة والخسار والبوء الا القرآن العظيم فإنه يؤدي الى رضا الله والجنة يؤدي الى النظر الى وجه الله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 حدث المنحرفين عن هذا الكتاب فهم غير مخلوقين. تنزيل العزيز القوي الذي لا يقهر هذا معنى العزة. العزة هي القوة ولله العزة من كان يريد العزة تنزيله فإن العزة لله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 لماذا نزل هذا القران شو مهمه تنزيله وقلنا عبر بالتنزيل لان التنزيل يقتضي ما نزل مره واحده بل نزل حسب الوقائع في ظرف ثلاث وعشرين هذا معنى التنزيل يعني ما نزل مره بل نزل منجما لماذا يا ربي نزلت هذا القرآن ولماذا أقسمت يا رب بأن هذا الرسول هو من جمله تلك السلسلة الطيبة المباركه التي أقمت الحج على البشرية بها وجعلت هذا الرسول من جملتها وقد أتى بمثل تلك الرسالات السابقة فليس هو بدعة من الرسل إنك لم ينمر صليب لماذا أرسلتَه يا رب؟ ولماذا انزلت عليه هذا القرآن يا رب؟ قال لتنذر لتنذر قوما ونكر قوما اشاره إلى أنهم بلغوا الغاية في العثو والجبروتيه والتكبر والتغيان لتنذر قوما عجيب أمره إنك يا نبينا مكلف بالكرة الأرضية كلها، إنك مرسل إليه، إنك مرسل إلى الزمان كله والمكان كله منذ بعثه سيدنا محمد لنفسه في الصور رسالة سيدنا محمد مستمرة إلى الجن والإنس، إلى العالم الغربي والشرق والأمريكا وإسرائيل والعالم كله. حتى بعض العلماء قالوا انهم حتى الى الملائكه لتنذر قومه ابتدا لان الله عز وجل يقولون ما ارسلنا الا رحمة للعالم الا كافه للناس بشيره ونذيره ولكن انطلاقا من من هؤلاء القوم الذين بلغوا الغايه في العشو والتكبر والطغيان لتنذر قوما ما هو الانذار الانذار هو الارعاق هو التخويف من اعرض عن هذا القران سمعتم ان التنزيل مصحوب بالعزه والقهر والغلط فرب العزه قال لرسوله أنت مأمور بأن تنذرهم إنهم تحت قهر القوي العزيز انذرهم بلغ ما بحقيقة إنهم استمروا على الطغيان والتكبر والتجبر والانحراف عن هذا القرآن والتكديم به كما هو شخص العالم الآن العالم الآن كله مكذب بهذا القرآن كله معارض لهذا القرآن كله يصد عن سبيل الله كله يعاكس ويضاد بهذا الدين ورب العزة سبحانه يأتي بهذا, بهذا التعبير الإرهابي أقول الإرهابي الذي يرهب به أعداء الله ونحن قلنا كل مسلم آمن بالله إلا وهو مأمور بأن يجاهد وأن يدافع عن أرض القرآن وعن حفظ القرآن وعن دولة القرآن وأمة القرآن وحتى عن أرض القرآن وهذا ما هو عند العلم المصطلح العصري الآن هو مسمى نبيش بالأرهابيين كذولا فالسعد لأن تكون ارهابيا اكررها مرات وكرات لان رب العزه يقول واعد له نصرات من قوه ومن رضات الخيل ليش يا رب تملؤ انجم لكن ما ترهبون به من الامنين لا من عدو الله هذه الكوره وهذه المملكه مملكه من <تصفيق> من الذي أتى بهذا الكوكب الأرضي من خلقه؟ أهؤلاء المخلوقون، المخلوقات، هذه المخلوقات كلها. من الذي أبرز وجودها؟ من الذي كونها؟ من الذي أتى بها؟ من الذي اعد لها على هذه الكرة كل ما تصلح حياتها؟ من نعيم؟ من؟ من يحكمها؟ إذا ظهر عدو يقول لله لا لا تحكم أنت. ومش واحد يكون ضدك في داخلك داخل بيتك ويزعلك خناجر ويحاربك حول قتلك اشد هذا طب له كن عملي لا حول ولا قوه الا بالله اذن ترهبون به عدو الله وعدوكم لانكم مؤمنون يكرهونكم ويبغضونكم لانكم مؤمنون اذن انت يوم شهدت ان لا اله الا الله وأن محمد الرسول الله أصبحت من يومك أصبحت من حينك إرهابية كذا من شاء في اليوم ومن شاء في الأسفل هذا كتابه وليقل أعداؤنا من ما شاءوا لنكون معاهم ونكون ارهابيه ولا تكون إرهابية كذا إذن إخواني الله يقول لي لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الرسالة في قريش ما جاءت منذ زئسة إسماعيل جدهم عليه الصلاة والسلام منذ ذلك الوقت ما عرفوا رسالات ولكن تلك الرسالة بقيت فيهم متنذيبًا حتى إن بقايا منها استمرت إلى بعشة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يقول هنا على اعتبار أن الماء نافع يقول له لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون آباؤهم وطبعا أجنون لا الأبعدون لأن الأبعدين كان فيهم إنذار ولا لا كان فيهم إنذار لا آباؤهم الأبناء الأقربون هم الذين ما كان فيهم إنذار ما كانت فيهم رسالات ما كانت فيهم شراكة إذا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون هم وأباؤهم غافلون انت جئت توقظهم من غفلتهم تنبههم من نومهم حتى لا يبقوا ساهين سادرين مخمورين لا بد ان انذرهم وما قال بشرهم لان ما الذي يبشر المؤمنون يبشرون بالنصر في الدنيا والفوز الأبد في الآخرة لكن لما بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قريش كان فيهم من يبشر والا هو بشير ونذير، إلا أرسلناك بشيرة ونذير، لكن هنا الانذار فقط ليش لان مكة كلها كافره ما قبلت الإسلام درجت هذه الدعوة وتزرلت برسول الله حتى رفضته واخرجته الى المدينه، ما قبلته حتى جاء وفتح بالقوة والقصر والقهر والإرحاب كذلك لن... لتنذر قوما ما أنذر أبائهم فهو غافلين وهنا كعكرمة وغير قسر الماء لأنها موثولة أو مصدرية فقال لتنذر قوما انذارا كالذي انذره اباؤهم سبحان الله تقدم في ابائهم الإنذار قال نعم كان فيهم انذار اي انذار قال كان فيهم دعاء لان شريعة من شرعه اسماعيل استمرت مدة مديدة الى عهد عمرو بن اليحيى هو الذي ادخل الشرك الى مكه زار الشام ووجد هناك اصناما سباع فاشترى الاصنام واتى بها الى مكه ودعا الى عبادتها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الله فلما اطلعه على النار راى عمرو بن الحي يجر قصبه في النار يعني مصارينه معي كله احشاء كله احشاء كله منطلقه ها في الارض وهو يجرها في النار ليش لانه اول من غير دين ابراهيم هذا يطفي النار ومو المغارز واول من سيب السوائد أيه. يعني غير دين إسماعيل وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيهم نذر وأيضا قصر مساعدة حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينذر أهل مكة وكذلك الزيد بن عمرو بن نفيل أيضا كان من المنذرين في مكة والمشركين والدليل على هذا هذا الرأي هو صار والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان وابن جدعان هذا كان رئيسا في مكة وكان له قيمة واعتبار وكان غنيا ذريا وكان يطعم الطعام ويحر العبيد وكان يبقى الخير ما شاء الله فسألته رضي الله عنها وأرضها قالت لو هذا الرجل ما خبره يا رسول الله قال وكان يفعل يفعل يفعل وعددت يعني مكارمه فقال عليه الصلاة والسلام إنه في النار الله هو أكبر في النار وكان يعرفونه يعني كان أنبيه في النار ليش يا رسول الله قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين ما تاب إلى الله مات على الشرك وثم قال لواحد آخر أينما مررت بقبر مشرك كل المشركين أينما مررت بقبر مشرك تبشره بالله ولذلك العلماء المحققون يقولون المشركون ليسوا من أهل الفاسرة لأن أهل فاسرة الذين لا علم لهم بالدين وكان بين هؤلاء أيضاً ديانة نصرانية والديانة المسجدية والأهل الفترة لا علم لهم بدين سماوي لا علم لهم بالتوحيد ولا بأحكام الشريعة ولا بإنسان هؤلاء يسمون أهل الفترة هؤلاء الذين اكتشفون قريبا في أمريكا اللاتينية يعني بعد الجهات من العالم يكتشفون الآن ناس يتوحشون هؤلاء لا يعاقبون أولا يوم القيامة رب العزة كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يمتحنهم يمتحنهم وهو عالم لو ادركوا الرسالات هل يكونون مؤمنين ام يكونون كافرين ولكن رب العزة يظهر علمه ليظهر علمه يمتحنهم يقوم اذهبوا إلى النار إذا كانوا مؤمنين في الدنيا لو كانوا يكونوا مؤمنين يقولوا ربنا قال النار قال أصدامه النار لأن أمر الله هذا دليل على وامتحنوا وذهبوا هذا دليل على أنهم لو كانوا في الدنيا أضربني ثلاثا يكونوا منه وإنهم قالوا كيف النار؟ ويقولوا الصياد بحيث شو؟ وذهبوا إلى شم الذهاب. خلنا نذهب النار. النار كيف النار؟ كيف يكون النار؟ لا مالها. هذا دليل على أن لو كانوا في الدنيا وأوصيتهم رسل يشوفون. إذا هؤلاء يزحون. أهل الفترة. لكن قريش والمشركون في مكة وغيرها المشركين. ما كان من هالفترة أبدا. سيدنا رسول الله هذا أحد يصح المسلم. مرة في المدينة على قبور قبور قال من هذه القبور قال يا رسول الله المشركين. قال ناس عزة. في جاهلية المشركيين. قالناها تعذب. سعيد بالله من على القبر. سعيد من هنال. يحرقونه من سعيد بالله من على القبر. الحمد طويل هكذا. وهذا فيصح المسلم أيضا. إذا هذا يؤيد تفسير عكرمة وغيره. رضي الله عنهم جميعا من السلف قالوا إننا هنا موصوله ومعطيه يقول هذا انها ما فيه لتنذر قوما ما انذر اباؤهم يعني بالعذاب ما فيه رسول الله يقول لهم امنوا الا بكم العذاب فاهلك الله الامم السابقه على كل حال ما نطيل بكم هذا مجرد تلبيه لكي تعرفوا من هم اهل البصره المشركون ليسوا من أهل البطرة بالأدلة الكثيرة الكثيرة جدا جدا جدا نعم لتنذر قوما ما انذر أباؤهم فهم غافلون قال الله لقد حق القول على أكثر إنسان لا يذنون يعني أمام هذا الإنذار النبوي افترق الناس فر قصير وما زال الناس فر قصير أمام الدعوة اتسرقوا فرقة ثانية الفرقة الأولى قال الله فيها في سنة يشابه الفرقة الثانية قال الفرقة الأولى وقفت أمام هذا الانظار موقف المضاد، المعادش المكذب المعاند المعارض وهؤلاء المعارضون المعاندون يقول لقد حق القول على أكثر وهذا فيه تسريع لرسول الله يقول له أنت, بل أنت بلغ دعوتك استجاب الناس فبات ما يمستجابه ما أعطوا أنت إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب فيقول له لقد حق القول على أكثر أكثر المنظرين أكثر من تبلغ هذه الدعوة اكثرهم هم وما يجبون وما أكثر الناس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 وعارض وعاند الله قال الله لو لاملان من جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين لاملان من جهنم هذا القول الذي حق على كل من اتبع الشيطان من عارض هذا الدين من حارب هذه الدعوه لقد حق القول على اكثرهم أكثرهم حق عليهم قولوا ربنا أنه من أهل النار ومن أتباع الشيطان لا من أتباع الرحمن اكثر الناس يا كده لماذا يا رب؟ لأنهم عارضوا وعاندوا رموا بهذا الإنذار ثم أسابه سبحانه وتعالى يمثل ويشبههم برجل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 يحول بينك وبين الركون إلى الله وإلى دين الله يبعدك يطردك يكره لك هذه العقيدة عقاب الله حتى تموت العيادة بالله على سوء خاطئ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه صليمان أحمد رحمه الله يقول رب الفتنه هنا هي أن يحول وأن يمنع بينك وبين اعتناق هذا الدين والحب لهذا الدين وتموت على سوء الخاتم والعياذ بالله فهنا نص سبحانه وتعالى على عقاب الملائكه الذين رموا بالنظاره فقال انا جعلنا في اعماقهم لما رموا بالنظاره ولما رموا بهذه الدعوه ولما انكروها وعاكسوها قال انا جعلنا في اعماقهم اغلال يعني تشويه كانك جبت واحد او مجموعه من الناس وربطت ايديهم هكذا مع ناقه واندفع هذا البطل الى فوق وكبه وشتدت الحبال حتى ما يستطيع ان يلتفت لا يمنى ولا يسرى ولا يشوء ثم ما بك الامر هكذا بل جيء بي سر وحاجز حديدي وصور احيط بك ما تنظر للامام ولا الى الخلف ولا يمين ولا في ثم ما بقي الامر هكذا غطي عليك من فوق فلا عقل يفكر ولا اذن تسمع ولا بصر ينظر نسال الله العافيه فهم وقفوا امام هذه الدعوه وامام هذا الدين مثل هذا المنظر الذي رأيت الله. تقول سبحانه عقاباً الله على ربي الذي داور لهذا الدين قال وجعلنا ان جعلنا في اعناقهم اضلالاً فكانوا مربوطون من قبل الله. ربط الله. ربط بالله مثل لا يوثقوه. وساقه احد. رأي ذا الله ما في احد يربطك مثله. والله. ثم جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقى فهم مقمحون مقمحون يعني رفيع الرؤوس هكذا ما ينفتح اليه الا بالله اقمح قال وجعلنا من بين ايديهم سدا حواجز وموانع واسوار بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ثم فأرشيناهم منكم مضربة فأرشيناهم فهم لا يبصرون لا يبصرون إخوان مصيرهم ولا يبصرون مصير أسلافهم وآبائهم والمتقدمين قبلهم ولا يبصرون حتى الحق لا يبصرون وسبحان القدر على ما يشاء والله إن الكثير الكثير يقفون أمام هذه الدعوة وأمام هذا الدين والله بتهان وصف الرباني يعني تقرأ عليه القرآن وصعده اليوم وغدا وبعد قادة تلك الجنة والنار الوعيد والله لا يتأذل كأنه مربوط بالأغلال وكأنه مصور بالأصورة وكأنه من وموانع وموانه وكأنه مغطى على عينيه. خلاص نسأل الله العزيز ثم صلى الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: سواء عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم لا ينذرهم خلاص انذارك وعدمه سواء مع هؤلاء الرسالة ممكن يتحرك ليه يرفضون دعوة هل يعني ما عرفوا انه على الحق الانذار لا يخلق الإيمان والمعجزات لا تخلق الايمان والكتب والرسل لا تخلق الايمان وانما الذي يخلق الايمان هو الرغبه الداخلية اذا كنت عندك الاستجابة لله وعندك التطلع الى ان تكون من عباد الله ومن انصار دينه الله يعطيك الايمان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولكن يقول سبحانه ان الله لا يهدي من هو مسرف كذا ان الله لا يهدي من هو كافر كاذب كفار ما دام كفارا ما دام كذابا يهديه الله لا حين ما يتجرد عن التكذيب وعن الكفر ويأتي منصاعا ومتقطاع الرأس منصاعا لله راغبا في ان يكون عبدا من عبيده يعطيه الإيمان ولا والله يعطيه والله لا يشرفه أعداد فني هذا قال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سؤولنا وقال في الآية الأخرى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أصرفهم الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأصرفهم عن آياتي وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يستخدموا سبيلا وان يروا سبيل الغي لا سبيلا ليش يا رب فلي... ذلك بانهم كذبوا او كفروا لهذا قال السواء والعب لا تقدم أيضا في صورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليم أعضر صلى الله عليه وسلم أشد جزاء حتى الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أرسال الغشاوة ولها في الدنيا في الآخرة ولهم عذابهم أليم بمكاني. إذن هذه السرقة الأولى الفرقة الثانية قال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر قال الفرقة الثانية. هؤلاء لا تشغل ذلك العالم ترتهم وشأنهم انظرتهم اقمت الحجه اتضحت الامور انكشفت الحقائق خلاص ربنا يريح سيدنا محمد الله عزيزي بمن تشتغل اشتغل بمن يستغل بمن تنفعه النظارة قال سبحانه إنما تنذيروا من اتبع الذكرى القلوب الحية أما القلوب الميتة القلوب المظلمة القلوب المتحجرة القلوب الجامدة تردهم وشأنهم لا تحفظ بهم. لا تكترث لشأنهم انهم كذبوك وعارضوك وابغضوك وابغضوا رسالتك وعقيدتك تردهم بشأنها خليني معهم لا إله إلا الله انما تنذر من اتبع الذكر اللي اتبع اللي تكلمت معه وبلغت له رسالتك وبلغت له شريعه ربك واتبعها وخذ على لهذا الشغف به عظه ذكره بلغه انما تنذر من اتبع الذكر في الذكر هو القران يسميه الله سبحانه وتعالى ذكرا لماذا لانه يذكر الغافلين يذكر الناسين يذكر السادرين المخمورين يوقظهم يذكرهم بربهم بوحدانيته بوجوده يذكرهم بمهماتهم بدورهم في الحياة يذكرهم بمصيرهم بالبعث والنشور والحساب والصراط والميزان والجنة والنار يذكرهم ما يتركهم غافلين حتى يحفرطوا إنما تنذر من اتبع الذكر وهاسم الله ذكرا لأن من قراه كان في ذكر ومن تلاه كان في ذكر ومن حفظه كان في الذكر ومن علمه كان في الذكر ومن قام به الليل كان في ذكر ومن اجتهد في فهمه كان في ذكر ومن دارسه كان في ذكر ومن عمل به كان في ذكر ومن التزم به ودعا اليه وجاهد في سبيل تطبيقه وتعقيمه والله كان في ذكر فسماه الله ذكرا انما تنزل من ابتلع الذكر وفسر الذكر بالشرف سماه الله ذكرا لأن الذي تمسك بالقرآن وعمل بالقرآن وكل أمة تمسكت بالقرآن رفعها الله وشرفها وإنه لذكر لك ولقومك شرف إذا أرصم الدولة المحيمين المسيطرة التي تستولي على الشرق والغرب عليكم بالقران وقد مثلوا سلفنا الصالح كانوا غير معروفين لا يرون بالمشهر ما كانوا معروفين في الكره الارضيه والله الامه العربيه ما كانت موجوده ولا معروفه لا دوله لا امه لكن عندهم شيء في اي وقت وجدوا في أي وقت ولدوا يوم ما سكون بالقران حين اخذوا بهذا الزمام حين رفعوا لواء لا اله الا الله محمد رسول الله الدنيا خششتهم والله ملك الدنيا قهروا أعظم دول قهر الفرس وقهر الرومان وقهروا كل عاقل وكل تاغير وفردوا منهم فتحوا الشرق والغرب بيش جهالين وانه لذكر لله ولقومه ولقومه وهو الشرح موجود ومن يطلبه ومن يبغيه لازم يا حسره على العباد وخصوصا هذه الامه المنكوره الامه المقهوره الامه الذليله الامه المهينه الامه المخزيه الامه التي اذلها الله واخزاها وقهرها واذلها وصلت عليها عداءها لماذا؟ لأنها رفضت هذا الذكر إنما تنزل من اتبع الذكر وهذا ذكر مبارك انزلناه مبارك في الخير والبركة بركه الفصيحات وبركه الخيرات وبركه الحكم وبركه النصر وبركه العزه وبركه الدوله القويه وبركه الدنيا وبركه الاخره وهذا ذكر من جانب انزلنا حتى انتم لا منتم ينكر علينا انكاره والعالم كله أنكر القرآن حتى أهل القرآن أنكروا القرآن ما بقي إلا ترداد الفاظه يقول عن ليؤدي امور سبحان الله الا اماني لا يعلمون الكتاب الا اماني في أماني. فصار السلف الاماني بالتلاوه ما عندكم يا اعداء الله لا يتكلم عن يعقوب ما بقي لكم من كتاب الله بينكم إلا التلاقى فقط يا اعداء الله انا اصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السبعين سنن مرتبلكم شكر وشكر فلان كان الرسول يهجن النصارى قلقا ويعني قد يسكن نسخه من اليهود ونسخه من النصارى من جمله ذلك اننا وقفنا تجاه القران موقف ايش التالي فقط اما العمل اما المنهاج اما التطبيق اما التحليل والتحريم اما العقيده فلا لا اله الا الله إنما تنذر من اتبع الذكر هذا واحد سبع والقضية قضية اتباع لا قضية اتباع من سر القرآن وهو مخالف من القرآن فهو عدو القرآن اتبع إنما تنذر من اتبع الذكر سبع القرآن ما يكفي أن يكون مصحفا لا مكسوبا في المصحف في الأوراق لا ينبغي أن يكون مكسوبا بالمداد الرباني على القلوب التي تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تحرك هذه القلوب وتدفعها فتصبح تصبح المصاحف رجال في الشوارع وفي المحاكم وفي المدارس وفي البيوت وفي الوزارات وفي كل مكان صار المصاحب صار الأنوار مششاهدة يحركها القرآن ويدفعها القرآن ويوجهها القرآن ويتحكم فيها القرآن ليش؟ لأنها مكتوبة داخل القرآن إنما تنذر من اتبع الذكر هذه أولا والثاني هو الرحمن الرحمة مع الخاشية سبحان الله الرجاء والخوف الرجاء والخوف الرجاء يدفعنا الى الطاعات لننال الدرجات والمقامات عند خالق الارض والسماوات هذا الرجاء يؤدي الفرائض والواجبات للرجاء من الناول. والخوف والخشيه يزرنا ويقهرنا ويردنا عن المعاصي والمذموم حتى لا نقع في الجحيم ونهوي في الترقات والهيم الله. بسم الله العظيم. إذا المؤمن يجمع بين الأمرين ويمتثل أواصر الله ويجلب صفات الله عندك كفر وهنا لينال صدلا الله. فقال اتبع وخش. وهما متلازمان لا يكون متسبعا لمن خشي ولا يخشى لمن اتسبع أما يخشى فقط بدون اتسبع ممكن أو يتسبع بدون خشي ممكن لا ولذا مدح الله سبحانه وتعالى انبياء الله ورسوله قال يدعوننا راغبا ورهبا راغبين في مكارمنا في درجاتنا في منازلنا في مكرماتنا راغبين راهبين من عذابنا وغضبنا وغضبنا نعم. إذا كثوا لي قل وخشي الرحمن وخشيا الرحمن سبحان الله خشي الرحمن هذا بهذا الصفة هنا لماذا خشيه هذا الذي تبع الذكر لماذا خشي الرحمن بخارة نذلك الرجل مني لما نزل به النوت نزل به النوت ترك رصية لأهله ولأولاده وقال لهم انا أنا ما فعلت حيرا ودبعنا لموته خرجت الروح حرقوني حتى نصير رماض وثم ذهبوا إلى البحر في يومك في الريح شديد وذروني ورموني في وجه الريح وفي البحر حتى نتفرق شد رمضاء يبقى لي شيء هذا هذا ما قال فعل نفسه وشيء الاب فعل لما فعلوا بهذا اي قال لهم سبحان الله كما البخاري قال لهم حتى لا يقدر الله سبحانه كلمه مكتوبه هذه كلنا وجاي ما يعرف قال حتى لا حتى لا يقدر الله على جمع وتعذيب واحراقي أنا ما يقدر له بارلهي. وفعل كذا فعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعه الله. الله جمعه. والله سبحانه وتعالى يجمع شيئا وما كان الله ليجزه من, من شيء من شيء في السماوات والأرض. فجمع. لي فعلت هبي نفسك هذا. لي فعلت قال يا رب خوفا. قال قد غفرت لك. الله إذا اللي عرف عنده رب وعنده النار وعنده الصوت وعنده الربطة وعنده السجن وعنده النار وعنده العذب هاللي عرف هذا اللي هو كانت سبحان الله آخر فوت بهذا الخوف لا إله إلا الله ولمن خاف ما قام ربه جنتان ماته وحدة جنتان جود وحده دي الإيمان وحدة دي سبحان الله جنتان كيف جنتان يا رب الدين جنة العشق المؤمنين مرض بالجنان على عبد الانسل عبد وفيكا وفيكا دي الفريسة وفيكا دي الإيرش اللي تجير وفيكا دي اللينكاز تجيكم اللينكاز اللي اتفاق رب الله عليه جسد وفيكا دي هذه كل جنة يعطي الله جنتان وميش محل جنة ديال الدنيا جنة الله فيها ما لا يعلمون رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان الله واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المغرب هي المستقر الذي لا يتفق عليه الا بالله السكون خالد اذن هم خشوا الله ليش قال هنا انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمة ليه خشيه ستنبعني لها رحمته وخشيه أيضا لأنه رحمة ليه خشيه؟ خشيه لأنه رحمة تحش بنعمة الله على بوحات رحمة الله بنعم الله سبحان الله خلقني سبحانه بقدرته أنا ما كنت أكون سبحانه بقدرته أو ما أعمل كان أعرف من يوجدني أشخلقني وخلقنا جميعا الله وشو نتوفر سبحان الله نتوفر على الجميع ما احتاجه من بصر ومن اذن ومن كلام ومن صوته ومن عافيته ومن فكري ومن عقله و... وثم اعلى اجلها اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم امسنا عليها وانحن نفسر كتاب الله وانتوا تسمعوا كتاب الله هذه النعم عندنا ما نجذبها بها لا يوجد عاجز مقرأ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمزنا وأن يمززنا ونفضل لا اله إلا الله هذه نعم لله اذا خلقنا بقدرته ومززنا بنعمه اذا نخشى ولا ما نخشى نخشى إذن خشي الرحمن نعم إفوالي خشي الرحمن بالغيب. برمع يغيب تستهدي إنما تنذر من اتبع الذكرى هو خشي الرحمن غير. غير. يعني هو خشي الله ويخشى عذاب الله وما رأى الله العذاب عذابه لا إله إلا الله وشفت الله شفت شخصه شفت ذاته الشفت شفت آلاءه شفت نعمه شفت كتابة الكتاب الكوني والكتاب التنزيلي الكتاب المقروء والكتاب المسموع المنظور المنظور والمسطور في الله ما فالله سبحانه وتعالى يعرف بيش بصفاته بصفات لا يعرف بذاته لانه ما عندنا قوة لا فكرية ولا بصريه أن نرى الله وأن نتفكر في الله وهذا قلت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله لا تفكروا في الله ليش؟ لأن تفكر في الله عناق العقل والله لا يريد عناق العقل لأنه لا يدرك شيئاً ولذلك الفلسفة اللي دخلت فينا فيما يسمى ااا بال يعني ها؟ في الإلهيات وفي اسمه ما إيش؟ لا لأن الفلسفة الفلسفة قمت تكون في هذه المسائل الظاهرة وقد صنعنا وسميها الإلهيات لما طلب العقيدة هل مراء الطبيعة تسمى جمنا؟ ما هو اسمه؟ ما هو اسمه؟ متفزقي ولا إيش؟ متفزقي. هل هو؟ الفلسفة هنا تائها ضائعة. قالت الباطل، قالت الكذب من البداية للنهاية. الفلسفة فيها للناحية الروحية كذب لكن الإسلام العظيم وحي السماء ما جاء في الرسل عليه الصلاة والسلام كله اخبار عن الخالق عن الذي يعلم الحقائق ويعلم كل شيء هو الذي أكبره نعم اذا اخواني خاشي الرحمن في الغيب يخشى النار وعذابها واهوالها سبحان الله ورأينا النار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 وحتى الذين يدخلون النار ويسون رجع يفوح نفسي يا رب. تقول كن من مصابته؟ لا ليش؟ ليه, ليه نصبح في عالم الشهادة؟ والله يقبل من سعينا بعالم عالم الغيب سأمن سهنا. ولذلك يقول الرسول صلى دب الله عليه وسلم ها فبصوب فبصيح ما لم يغرق. إذا لم تبلغ الروح الفلك. هي اللي لم تبلغ الروح الفلك رأى كل شيء. وفرعون لما جاءه الغرب أشقاً؟ آمن لما أدرجوا الغرب قال امنت انه لا إله إلا الذي امنت به بنو اسرائيل إسرائيل من المسلمين ما بطلت بس حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان جبريل لما كان ينطق هذا الكلام كان يأخذوا التراب من الله ويوقيه في فمه في الثتة إيه ما ببيوه. شمس صلعت صدع الردد ودي لها شكوز يلمجدوز يا عبد الله شكوز وانا يمكن تصرف يا رجل خلاص إذن يؤمنون بالغيب خشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن في غيبته عن الناس يدخل بيته والطعام موجود والشرب موجود ها؟ والعصير موجود والثواكب الموجوده والزوج الجميلة ما شاء الله ولا أحد يعني. وربما يكون في جوع وفي عطش جوع جنسي آخر جنسية وهو لا يراه إلا الله وما يكسر من شيء إنه الإيمان بالغيب في غيبته عن الناس ويخشى الله يريد وجه الله محتسبا لله خشي الرحمن بالغيب ومن العلماء من قال خشي الرحمن بالغيب بالقلب ليش لا كالمنافقين الذين خشوا الله بيش بالطاهر بالجوارح لا بالقلب قلوبهم كافرة قلوبهم مشركه قلوبهم ظالمة مظلمه ولكن الجوارح اللذان يشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله والجوارح تؤدي الصلاة ويصومون رمضان ويجاهدون مع رسول الله ويحجون ويعتمرون ولكنهم كافرون بقلوبهم فالله عندهم ينظر لماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم قلوبكم الا وان في الجسد بدره اذا صلحت صلح الجسد كله هي فسدا الجسد كله قلب القلب الله ينظر من القلب حس يكون مع الله القلب يشبع لله وما يرفع حساب الله ساجد لله معظم لله مبدع لله إذن يقول خشي الرحمن بيش بلقوة بهذا القلب وإن الله سبحانه وتعالى سبحان الله خلى هذا القلب له لأن الإكراه قد يفع اللسان يكرهك واحد تقول كلمة الكفر ويكرهك واحد تشكت الصنم تبخوه لكن قلبه يزل وقلبه غائب ما يستطيع إكره وقلب ما الله هو... اجد ما بحفظ الله اذا سيسر اجد اجد اصلا والقلب معه سبحان الله ونهالى عمر بياسر عشق الله فيه لما اكرهه على كلمة الكفر وربما حتى السيود ما اشقال الا من اكره وقلبه هو. وقلبه معه اثناء انهم بكين حتى الصحابة صحابة الله تريد ويريد لو تترد فيها هذه الاهة لو كنت انا لأن الله شهد ليش لعمار بأن قلبه مطمئن بالإيمان يا رسله سلاح صرف الله يحفظنا هذا جزء الله خيرا ونجيب عبد عبد الأسئلة ثم ننصرف إن شاء الله يقول الاخ الكريم ففضيله الشيخ في الايام القليله المقبلة القادمة لكم في هذا الاسبوع يجري صعب سلام المدارس في جهنم في جهنم في تحار الاولى لهذه السنه لكن بعض الاباء والمدرسين هداهم الله لجهلهم باحكام الدين يفسون بغير علم انه يجوز المسلمين يوم امتحانه افتاره ابدا حتى يستطيع الاجابه على الاسئله علما بان اكثر واغلب التلاميذ يكون قد بلغ الحلم فرض التنبيه والتحديد لا ما مقدار هو يخير سرد هذا الكلام يكفي ان شاء الله وايش نعمل في الامتحان ضروره صبيح الفطر غير من تام الله قال فمن كان مريضا او على سفر هون بعد شنو ايام وفق لقد الامتحان فمن كان من مريضا او متعحنا فعده من ايام المسافر <تصفيق> <تصفيق> <مشي> هذا مو مرض هذا مو صفات نوعنا بالجسم بل بالعكس انا اقول جميع الانتصارات او معظم الانتصارات التي تحققت في عهد التشريع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الانتصارات وهذه البطولات سرى فتح مكة كان في رمضان وغزوه بدر اللي عمرت وحده تحول هذا النصر الاول للاسلام واعترفت الجزيرة العربية بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي من ناحيه اللي جميع فرد غزوة بدر غزوة بدر غزوة بدر اسمه الشهر. في رمضان في رمضان نعم وكثير كثير كثير من الغزوات كانت في فتح الأندوية كانت فرمضة سبحان الله فكل علماء إذا أردت النصر وان تحقق الكثير وكلهم معك ومعك الملائكة ذا الأمور كثير مضة الله يبارك لأن الشهر مبارك وانت تلبس بعام المبارك بالصيام. حاشا مع عاد الله يخيبك و اذا قطعت عين عن, عن... معونس الله فستولى ولا اساس خساره خسوي رابح لكن اذا تخلص عن عينايس الله والله خلص فعينايس الله يسحبك حتى تكون سائما ما في شيء يقول العلماء الفتنه تذهب الفتنه اذا بغيت تنجح هذا الايام ايام غير رمضان اذا بغيت تنجح هذيك لله وتوصل الى... إلى الله عز وجل بل صيام بجد نجح وهذه فتوة مني إن شاء الله لأن الفكر يكون سبحان الله بمنزلة الشعلة هكذا منيرا نوم ونور حي من صاحب البطل خالي خلاص وهيك إن شاء الله اللي عنده شيء من يقول ليش الهربة لأن الناس اختفت تبطر تبطر تبطر تبطر أنا تبطر فهذا يتكلّح فهذا يتكلّح تماماً هو يفترع ذلك النار والله لا ينجح يشعر في الدنيا الأخرى يرسل لا ثم يكون أخي جديد منهم أن يفتر الفترة يفترين الله ثم رسول الآخر يقول ما رأي شيء ثم الحلق رحيته وحقق نقصد الشارع في مخالفة اهل الكتاب عزيزه يعني حلقه بحيثه وحقق مخالفه اهل الكتاب هو منغمس في المخالفه وفي موافقة اهل الكتاب مخالفه الشر موافقه اهل الكتاب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحاء خالفوه الموجود قال له يا رسول الله ان اليهود والنصارى يقصون اذانهم يعني سبالا يقصون اذانهم ويفعلون سبا لهم هذا يعني الله يحل شوارب الجبليه ها ولا في يقصون يقصون يبقى له حتى يخلي يعني يعني بريد ليس عنده بريد يقص شعره يعني في شيء يعني شاء الله يعني هذا اللي هذول كذا يفعلونه هكذا قال لهم صلى الله عليه وسلم قصوا قصوا يعني هو يعني وقصوا شبلكم يعني شوارب تصوها هو اللي حقا له وهذا الاخ يقول يعني هذا اللي احنا فلح كي خالف اهل الكتاب هذا المغمص فيه في موافقة اهل الفتاة وثم يقول سبحان الله وفق اهل الفتاة يقول هو هو يعني شخص اخر اعتد لحيته ووافق اهل الكتاب ماذا ماذا هذا ثم يقول العلماء يعني قص أو حلق اللحى فيه مخالفة عدة لو هو خلاف واحد أول مخالفة هو مخالفه امر أمر رسول الله لأن الرسول أمرهم الله الرسول الذي لا ينتقلون ولا يحملون حمل الله عز وجل قص الشوارب وعافوا اللحى هو شعبي أكث عافوا اللحى هذا أمر أمر من أئمة وقري هذه أول وثانيا موافقة ايش اهل الكتاب؟ والله امرنا بالمخالب ذا الكتاب. والرسول صلى الله عليه وسلم من شب من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. هذه ثانية. وثالثا مشابهة النساء. هلا ترون مثلا واحد البحر مصنعة وعملت المرأة عملت على الأرض القادر أشوفه في هذه. الشبال هذا ضربوا ولا شي حاجه انسي الزمرجات من الشبال ترحيموا <تصفيق> خلاص ما جات على... انسوم في... انا رجل. انا طاروا بالثدان قلت لهم المره اخرى الفروج الفروج مش كي كي تعبروا حنا الفروج ودازع بالضبط في الشرق في الشرق الصحوه ايه <تصفيق> بيش بالريس اوك تعرفنا عمسة عمسة عمسة بيناس ما شاء الله اذا طوّدته كيف يصير؟ طوّدته تماما حتى تزمي الدولة كيف يصير؟ دوحفة والله مين تفرر وين تيقع؟ هذا بس نسأل الله العبي مين عمس كلكم الاخ وهل لباس الإسلامي عم بيكي يتبعون <تكلم> يقول وهل بس إسلام اللهم إسلام هو الجلباب والقميص والسراهين والفادة وما هو قصد الحديث الذي يقول البس لا شيء ورقب شيء غير سرط ولا مخيف. يا أخي الكريم سبحان الله الإسلام ما هو اللباس أبداً أقول اللباس الإسلام هو العقيدة وثم العمل السابع العقيده شو العمل تبسل بس لنا في طبق تبسل بس لنا في طبق تبسل بس لنا القطاط والجينان ونحن يتجربين لنا يا جدل جميل تبسل بس في الحدود الشرعية ما يكون كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسياب محدد للعورة والمذاكر او أو فيمراسك، خرجها ظاهر والخلاص على في خلاص ما شاء الله، لا هذا من السحران او لا شفاه المذاكر ديالك فيسياب تجسنا جد يعني كم منهم سبحان الله يكتب خمس سن... ما عنده كرسوسي ونشك. والمذاكر شيء، المذاكر فين ده؟ رأيتي من السحران وبيسحنا دي وقمة الدعاء. هو من غيرها كذا رأيهم كل شيء هذا حرام لا يجوز ما قلت البس ماشين لا ما هو مشي ما يحر هذا حرام عليه كذا ثم أيضا ما فيش لبس الفخفاخ والششخة تدخل تقل البس تدخل كذي لبس الكبرياء والترش واللبس الذي يفيض النظارة لا لا تقل بس ما يكونش لباس النصارى جاءوا أحيان عند الرسول الله وقال له قل له دبه ليه دبه يعني دبه عليه قال ماذا افعل يا رسول الله؟ قال احرقه احرقه احرقه احرقه لأنه لا ينسى الدعبين تلك ينسى الدعبين للنسان, للنسان لا هو لا الثلاث يقول لباس الدبار ومعنى لباس الدبار من خصائصهم لا يلبسون له به يعرفون لماذا نقل لك لباس القابوس ولا لباس الكبوت ولا لباس العامة في القشابة ولا لباس الجردالة لا لا لا نقل لك المحقال في وعندنا حدود وشروط سبعة في الثياب سبعة ذي الشروط ستوظر في الثياب اللي نص عليها الشارع العزيز وهي من جملة الاعمال ومجملة تابع العقيدة ما تصل العقيدة في القلب وتبعوا ليشت اجد للصانب وتقلتها الامام في العقيدة